اللهم تقبلنا وتقبل منا وعافنا واعفو عنا وسامحنا وتب علينا اللهم انزل علينا السكينة والرحمة والنور اللهم افتع علينا فتوح العارفين اللهم اجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم ارضينا في اهدينا وأولاجنا ولا تسؤنا فيهم أبدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يهم الحساب اللهم اهد أمة الإسلام واهد شباب الإسلام واملأ بلاد المسلمين أمنا وأمانا وعافية وسلام اللهم اغنينا والمسلمين ولا تدرينا اللهم اغنينا ولا تدرينا اللهم سيدنا علما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا اللهم اعزقنا من الصدق اخلصه ومن الاخلاص اصدقه ومن اليقين ارصحه ومن اليمان اكمله ومن التوحيد اتمه ومن الاحثان اعمه اللهم اجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم اعزقنا الصدق والاخلاص في طلب العلم وتبليغه اللهم اشطرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة اللهم لا تخزينا في الدنيا ولا تخزينا في الآخرة اللهم احسن احتامنا واجرنا من ميتة السوء اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اللهم حببنا في بعضنا وحببنا إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إلينا وأجلسنا بهذه المحبة على منابر من نور يغبطنا عليها الأنبياء والشهداء اللهم أمين يا رب العالمين وره وريني هات اشوف كتابي انا اي هو خاص بالمؤلفين مظبوط وزياده دول ده كان بالي عزم دول اللي ما عندهمش فتح بحيث لو في ملزمه ناقصه يصورها اه بس ناصر فرضيش ده يحلم عنده كتبه في جمعه سمك ومروع عليا قوي هذا هو حان Dakar أقرأ مني أخذ كتابك <تكتبت> شكرا حان Dakar شكرا حان Dakar أقرأ Weltskia mmm Bueno book ok hows oh Question oh ولما اشتد البلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم احنا ما زلنا أيها الكرام بنتكلم عن النشاط في تبليغ الدعوة والحقص عليها بحث ما شاء الله طيب هيحفزك ويقوم بمتك جدا على طريق الدعوة لما تقرأ كده مرة واثنين وثلاثة بتدبر وتأمل انصرت اشره بس بترجع معهم سريعا ما هو ان فكرت تبلغ الدعوه لسه حديثين عهد بالنشاط الدعوي لما ابتدى البلاغ برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى الطائف لعل يجد من يؤويه ويتقبل دعوته ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم هدى اصحابه للحمسه الداعي إيه اللي خلى النبي يهاجر إلى الطائف وأعرض نفسه على أولاد عبد في الطائف الدعوة إيه اللي خلى النبي يهاجر ويهاجر الأوطان والأموال والديار ويهاجر المدينة وهو وصحابه الدعوة لسان حد السيرة بيقول يا أخواننا إن الداعية ده مع الدعوة مع الدعوة والله ده كان وطني وأهلي ومالي وبلادي وملادي مع الدعوة يعني أكسبهم مع الدعوة فبها ونعمل وإلا لو كان الأمر يا الأهل والوطن والبلاد والأموال يا الدعوة نؤثر الدعوة الإنسان مع الدعوة الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا كل شيء من أجل الدين والدعوة فربحوا دينهم ودعوتهم وربحوا كل شيء وعادت إليهم بعد ذلك مكة سنة الثمان من الهجرة عادوا فاتحين وعادت إليهم الديار والأوطان وربحوا مع ذلك دينهم ودعوتهم لما اشتد البلاء برسول الله ذهب إلى الطرف لعله يجد من يؤويه ويتقبل دعوته ودعاهم إلى الله فلم يجد سامعا ولم يرى ناصرنا بل آدوه بإشد الأذى وذهبوا إلى سراتهم وأشرافهم فأجابوه جر جواب وطردوه من البلاد وأغروا بيه العبيدة والسفهات فرموا بالحجاره حتى تشقق القدمان وسال منها الدم وكان اذا المكت بالحجاره جلس فياخذون بعضيه لكي يقيموه فاذا مشى رجموه وهم يضحكون وزيد بن حارث يطيه بنفسه حتى جف في راسه اجاد وظلوا به حتى الباوه إلى بستان لعتبة وسيب بن ربيعه وكان فيه حين اذن وحين اذن باع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء المشهور دي تعبير عن المعاناة التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق الدعوة إلى الله وهو يكابد ويصبر ويصابر حتى بلغ أمر الله قال اللهم إليك أشقو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهبني أم إلى طريب ملكته أمري إن لم تكن صاحطا علي فلا أباني غير أن عافيتك أوسع لي عود من وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبه أو ينزل علي سخطه لك العثبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا به فلم يأس صلى الله عليه وسلم ولم يتوانى عن الدعوة إلى الله كلما سمحت فرصة أو تهيأ لقاء فكان دائما حريصاً كل الحرص على إنقاذ الناس وهدايتهم متحرقاً من داخله على حالهم حزين على التعمل والتصرار والعناد وما سيؤدي إليه حتى قال الله عنده عزلاً لعلك باشع النفس لعلك باشع نفسك على أثرين إن لن نؤمن بهذا الحديث أسفاً ولما هم صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى ملكة من الطائف أرصب الله إليه ملك الهبال يستأمره أن نطبق عليهم الأخشبين فيقول صلى الله عليه وسلم للملك بل أستأمي بهم لعل الله يفرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا أخرج المفارق المسلم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار الطريقة أسهل يعني أبى أن يطبق الله عليهم الأخشبين من انتهي منهم وأن ينهي المعركة بينه وبين قومه بإطلاق الجبلين عليهم فلا يبقى منهم أثر ولا عين إنما آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبقاء عليهم وإن كان فيه مكقة وعناءه المعركة الطولة بنوا بنوا فهل بعد هذا من إيثار وإخلاص وحرص على هداية الناس ومن هذا الموضف يستفاه أنه ينبغي على الداعية إلا يستعجل الثمر وأن يكون ذا يكون ذا نفس طويل على طريق الدعوة وأن يؤمن الخير والهداية للناس أجمعين حتى ولو كانت بعيدة المدى فكل ما هو آت القريب والعاقمة للمتقيم وما أحسن تشبيع رسول الله وسلم للمؤمن استويه هل فاهم برسالته؟ بالنحلة في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالنحلة إذا أكلت أكلت طيبة وإذا وقعت وقعت طيبة وإذا وضعت وضعت طيبة والنحل أينما وجدت زنك كذلك المؤمن أينما وجد ينصح في دين الله ويخلص المصر ويعمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل الناس على الله وعلى عبادته وطاعته فالنحل أينما وجدت زنك ودود كذلك المؤمن أينما وجد وحيثما حل يزن بتبليغ الدعوة يذكر الناس بالله يحسن الحسن حتى يلتزمه الناس ويقبح الطبيعي حتى ينفر منه الناس ويكتنبوه ويأمر بالمحروف وينهي عن المنكر إذا رأى مجلسا يغداب فيه مسلم أو ينتقص فيه من عرضه رد عن عرض المسلم وحول المجلس جاهدا إلى قربه إلى طاعة ونصح في دين الله بلقف ورفق وهكذا حال المؤمن يبلغ الدعوة في كل مكان يصل إليه أينما ذهب إلى أرحامه إن ذهب إلى أرحامه ليصلهم أدرك أن أول جنود الصلة دعواتهم إلى الله وحسوهم على طاعتهم وإن كان بين أصدقائهم دفعه حبه لهم وإخلاصه لهم أن يدلهم على ما فيه خيرهم ونصرهم في الدنيا وداخرة إن الله تعانهم وإن نسوا الله ذكرهم هذا ديدنه دائما مع الناس في المسجد في النادي في المدرسة في الجامعة في السوق في المصنع في كل مكان يحاول أن يتعرف على من فيه ويحسن اختيار المدخل إليهم واللحظة المناسبة ويبلغهم دعوة الله حرصا على جدايتهم وتأدية للواجب ومرضاة لله عز وجل هو بهذا أكرم خرق الله على الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من دكر وأنت وزعلناكم شعوبا وطبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم فالداعية المخلص دعوته هي شغله الشاجب هي قضيته الكبرى لا يصرف عن صارف مهما عظم فهو يؤثر دعوته على أهله وعلى ولده ويقدمها على تجارته وعلى ماله ويفكر فيها ولها في يقظته عند منامه في غدوه ورواحه يبزل بالأجلها الوقت والجهد والمال ولا يضل بشيء في سبيل نشرها وكسب الأنصار لها ومن تأمل هذه الآيات الكريمات وما تحمل في ذيبها من نتائج مقلمات لأنفق الأصل والفضل في سبيل الله وما آخر عليه وما يرضيه سواه قال الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني أنتم الفقراء وإن تتولوا يستبد قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال سبحانه قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزوافكم وعشيرتكم وأموالنا اقترستموها وتجاركم تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأس الله بأمره والله لا يأذي القوم الفاسقين ربنا جاب الدنيا كلها في هذه الآية وأدت من يؤذر بالدنيا وما فيها على الجهاد في سبيل الله على الله ورسوله والجهاد في سبيل الله ووسمه بأنه فاسد إن آثر غير الله على الله وإن آثر غير دين الله على دين الله ودعوة دين الله إن تعليم الطالبين وهداية المريدين عبادة الداعية وليخبرت الداعية من شتان من تزيين استيطان العزلة والانقطاع للعبادة والزهادة فشتان ما بين الذي يأتي يوم القيامة وحده شتان بين من يأتي يوم القيامة وحده وبين من يأتي ومعه أمة من الناس اهتدوا على يدي وعبدوا الله عز وجل بجهوده وأطاعوه بسببه إن الناس في ضرورة ملحة في مجارب الأرض ومغاربها إلى جهود الدعاء فيجب على أهل العلم بالله وبديله, وبديله أن يشمروا عن سواعب الجد وأن يستقيموا على الدعوة وأن يصبروا عليها يرجون ما عند الله من المتوبة ويخشون مغبة التأخر عن ذلك والتكافر عنه والله سبحانه وتعالى أوجب على العلماء أن يبينوا وأوجب على العام أن يقبلوا الحق وأن يستفيدوا من العلماء وأن يقبلوا النصيحة كما يجب على الأمراء وحكام أن يرعوا أمر الدعوة إلى الله في أممهم وأن يتعاونوا على نشر الدعوة في كل بقاء قرض أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإرشادا للضال وإقامة للحجود والتعذيرات الصرعية حتى يستقيم الناس ويلزموا الحق ولا يبدي بعضهم على بعض او ينتهيكوا محارم الله وقد سبت ان عمر رضي الله عنه وقال ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يعني في اناس لو قرأت عليهم القرآن كله لا يرعوي ولا ينزجر لكنه لو رأى سيف السلطان صارم حتى يقاموا على طريق الجادة ولا يحيد عن منهج الله المستقيم ارعوا عن المزجر وهذا هو معنى إن الله يزع بالسلطان السلطان الشرعي الذي يحرص على إقامة الحق في الأرض إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وهذا صحيح فإن كثيرا من الناس لو جرته بكل آية لم ينتثل ولم ينقض ولو رحبته بكل أنواع الطريق ورحبته بكل ما ورد من وعيه لن تأتي معه بنتيجة إلا الإصرار والعناد والسخرية والاستهزاء لأنه إذا جاءه واجع السلطان بعقوبته العاجلة وأحس من السلطان روح الجذية والصراح في إرادة إقامة الحق والعدل وحماية الفضيلة ونشرها وقمع الرزيلة وإزهاقها لأزعى على التو وأقلع عن الشر لوهلته ولن يفكر بعد ذلك مجرد تذكير في القطيئة وإنما سيدفعها وسيجاهدها في مرحلتها الأولى وهي خاطرة سورة أو هادسة نفس أو إلقاءة شيطان ولم يسترسل معنا وبهذا تتحقق على يدي السلطان العادل الحاكم بشرعة الله ومنهاجه طهارة المشائر والخواطر مع طهارة الواقع والسلوك ومن هنا فإن ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة عليهم من الواجب سلام عليكم أنا أبو سامح مرحبا ومن هنا فإن لا الأمور ومن لهم من قدرة واسعة عليهم من الواجب أكثر كما عليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من أقطار الأرض حسب إن كان بالطرق الممكنة وباللغات الحية التي ينطق بها الناس يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد في الأرض باللغة التي يعرفها باللغة العربية وبغيرها فإن الأمر الآن ممكن وميسور بطرق الإذاعة والتلفزيون والند وغيرها والصحافة وغيرها إن المليارات الأربعة من سكان هذه الكرة لا يعرف أكثرهم عن الإسلام شيئا يذكر لا يعرف عن الإسلام إلا الكتاة اليسير وإذا عرف بعضهم عنه عن طريق التراق أو السماع يعرف صورة مبتورة ومشوهة عن حقيقة هذا الدين لا تحفظ على النظر فيه ولا تشوث إلى استكمال المعرفة به فهؤلاء في الواقع لم تبلغهم الدعوة بلوغا حقيقيا لم يبلغهم الإسلام على الوجه الذي نزل من عند الله وجاء به رسول الله وعاشوا الصحابة وطبقوا في الأرض إنما وصل تنصورة محرفة مشوهة عن الإسلام ينبغي أن يفتهد ولاة الأمور في إرسال البعثات التعليمية التي تتقن اللغات الأية في جميع الأرض وتبلغ الإسلام لكل قوم بلغتهم حتى يحتنق الناس الإسلام وحتى ينجو من الهاوية ونحن الدعاة إلى الله ومن قبلنا السكام والملوك والرؤساء مسؤولون عن إيصال صوت الدعوة إلى قارات الدنيا الثث وأن نخاطب كل قوم بلسانهم لنبين لهم ونقيم الفجة عليهم ونزيح التعدلات والأعضار عنهم بدفع الشبهات ورد المفتريات وبيان حقائق الإسلام وكشف أباطيل خصومه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكف عن الدعوة ولم يصدر عن التبليغ وهو الذي كان يقول لخديثة مضى عهد النوم يا خديجة رغم التضيط الخانط والإيزاء والتعذيب له ولأكبائه أدى الوادب جادداً غادياً ورائحاً وتنقل في كل مكان يؤمل فيه الخير ويرجو فيه هداية الناس وفي كل مكان لا يشم منه رائحة خير إعظاراً إلى الله وتأدية إلى الوادب ولما استقر بالمدينة يدعو الناس كل الناس ملوكاً ورؤساء وعامةً ودهماه فكان يرسل إلى المطوخس ملك مصر يدعوه الاسلام إلى الاسلام وإلى كسرة ملك فارس يدعوه الاسلام إلى الاسلام وإلى ملك الروم يدعوه الاسلام إلى الاسلام النجاشي ملك الحبشة يدعوه الاسلام إلى الاسلام وإلى ابن الجلندي ملكي عمان يدعوه إلى الاسلام كان النبي يرسل الولوف والرؤساء وكان أنه يرسل البعثات في كل بقاء الأرض يدعو إلى الله ويقلب أمر الله ويرد الناس إلى دين الله ردا جميعا ومن هنا فإن الله شرط في تمليغ الدعوة إلى الله ومزل الجرد من أجل إقامة دين الله في الأرض واغب عن الككام والمراء وكل من مكر الله عز وجل في الأرض وهذا دليل النجاح في الابتلاء بنعمة الملك فالملك نعمة الملك نعمة, الملك نعمة وأهل الملك مبتلون بهذا الملك هل سيؤدون واجب الله هذا الملك أم لا والله سبحانه وتعالى بيّن الضريبا على من مكن الله عز وجل لهم في الأرض قال الذين إن مكّنهم في الأرض ماذا يفعلون هل يقبلون على شهواتهم وملزاتهم هل, هل يعبدون شهواتهم ورياساتهم هل يعبدون الدنيا والأموال والمكاسب وغير ذلك من الأمور الزائلة التاتهة الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وإقاموا الصلاة تحتك لبناء المساجد وبناء المعاهد الدينية والجامعات الإسلامية. وآتوا الزكاة بالمعروف ونهوا عن المنكأ ولله عاقبة الأمور. فقال النبي عليه الصلاة والشيخ الإسلام ابن تيمين قال الضحاك هو شرط كرته الله عبد أجل على من آتاه الله الملك فكل من يأتيه الله الملك يلقي مصطلاء ويؤتي الزكاة ويقوم بحقد الفقير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكة بنص القرآن يجب على الملوك والرؤساء أن يعنوا بأمر الدعوة إلى الله وأن ينفروا على الدعوة وعلى الدعاة وأن لا يجب الدعوة ولا الدعاة حاجة إلى شيء أبدا إلا وسدوا هذه الحاجة وقاموا بها فهم مسؤولون عن الدعوة مع العلماء ومع عاملين لدين الله ويقول شيخ الإسلام ابن سينا رحمه الله وَجَمِيعُ الُولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف وَالنَّهِيْعَنِ الْمُنْكَرِ سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى ولاية الجيش مسؤولة عن الأمر بالمعروف وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ أول واجب عليها الأمر بالمعروف وَالنَّهِي عَنِ الْمُن الحكام ومجلس حول الحكام السلطة ومجلس الشورة أول واجب, عن... واجب عليهم الأمر بمعروف والنهي عن المنكر وأولاية الشرطة ولاية الشرطة أول واجب عليهم الأمر بمعروف والنهي عن المنكر وأولاية الحكم وأولاية المال وأولاية الدووين وأولاية الحسبة أول واجب على أولاية جميع ولاية هذه أن تتظاهر وأن تتضافق وأن تتكاتف وأن تتعاون على إقامة دين الله في الأرض أمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وعن عبد الله بن مسعوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم مفتوح عليكم وذي من بشريات الإسلام فلا تيأسوا يا أمة الإسلام إنكم مفتوح عليكم منصورون ستنتصرون ومصيبون ستفتح لكم الغنائم وستأتي الدنيا راغما فمن أدرك ذلك منكم من مكن الله عز وجل له في الأرض فليتق الله لا يصنف ولا يفغى ولا يتقبط ولا يعيش لنفسه وأولاده وشهواته على وحتى ولو على حساب رعيته إنما من مكن الله له في الأرض يتق الله يتق الله ويأمره المعروف ولينهى عن المنكر. وليصل الرحمة. هذه ضريبة التمكين في الارض. ان مكن الله عز وجل في الارض. ماذا تفعل? تتقي الله. وتأمر بالمعروف. وتنهى عن المنكر. وتصل رحمة. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتأمر بالمعروف. وتنهى عن المنكر. ولله عاقبة الامور. لا تعيش لنفسك. فمن عاش لنفسه خسر نفسه وخسر الدنيا ومن عاش لله ربح الدنيا والناشرة كما يجب على الدعاء والخطباء أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله في الاحتفالات والجمع والمناسبات المختلفة وأن ينشروا دين الله حسب طاقة وحسب علمهم ونظراً لانتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد والإباحية وغير ذلك من جهود للخادر على أيدي الشعيين وغيرهم وإنكار للرسالات وكفر باليوم الآخر وانتشار حملات التبشير في كثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضلله يجب على المسلمين في المقابل أن ينشطوا وأن يضاعفوا الجهود في تبليغ دعوة الفطرة في تبليغ دعوة التوحيد فأفئدة الناس هواء فإذا لم نتقدم ونملأ هذه القلوب والأفئدة بتوحيد الله وبدين الله وبضعوة الله عز وزل تقدم غيرنا وملأ هذه الأسئلة وهذه الفطر بالكفر وبالإلحاد وبالعلمانية وبالإباحية وبغير ذلك من أنواع الضلال والعياذ بالله لأن أعضاء الله يتعاونون ويتكاتفون بكل وسيلة للصد عن سبيل الله وللتحقيق في دين الله والعمل على قطع صلة الناس بالله فواجب على أهل الإسلام أن يقابل هذا النشاط المضل الملحد وهذه الدعوات الإباحية الفاجرة بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية وتربية أصيلة تستعصي على أعداء الله أن يميلوها عن نهجها المستقيم على شتى المستوى وبجميع الوسائل والطرق الممكنة فهاهم دعاة التنصير ينتشرون في العالم ويلجون في الأبغال النائية مستغلين جهل الثعوب وفقراء لبس كفرهم وضلالهم وهو منهج الله قد نحي جانبا في كل البلاد الإسلامية في جل البلاد الإسلامية واستبدلت بشرعة الله قوانين وأعداء الله وأعداء ملتنا وأمتنا ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروعة في كل بلاد الإسلام إلا من رحم ربك تبث سمومها في الليل وفي لتفريغ المسلمين من عقيدتهم وتحطيم كيانهم وهدم أخلاقهم وهذه الفرق الضالة التي تتسمى بالإسلام مثل الصوفية الضالة المنحرفة عن الكتاب والسنة ومثل الشيعة الضالون المنحرفون عن الكتاب والسنة ومنى بالصهابة والسلف الصالح يتحلون بسورة الإسلام وهي في جوهرها وحقيقتها تكيد الإسلام في الليل وفي النهار في عقائده وفي أصوله وتصد عن سبيله وتحارب سننه وتحيي على أنقاضها البدع والخرافات والأغاطيل باسم الإسلام ويتعمل جاهدة عن إبعاد الأمة عن عقيدتها الصفافية سر قوتها فسر قوة الأمة في عقيدتها وتوحيدها فالأمة بدون العقيدة والتوحيد أمة واهية ضعيفة ومبعث مهضتها هذا وعيهم يوجب على الدعاة المخلصين الفقهين لدينهم الذين هداهم وطهوا عن ترجال إلى صراط المستقيم مضاعفة الجهود يجب أن نضاعف الجهود لتبصير الناس بالدين على الوجه الذي جاء عن الله في كتابه وجاء عن رسول الله في سنته وطبقوا في دنيا الناس صحابته الكرام فسعدوا به في أن قسل وكانوا سببا في إسعاد غيرهم وأمكنهم الله عز وجل من القيادة الراشدة ودانت لهم الدنيا بأسرها وتصير الناس بالمنهج الأقوى الذي يجمع شمل هذه الأمة ويوحفق صفتها ليعود إليها ما كان لها من عز ومن مجد ومعلوم أنه معقوم دين من الأديان ولا ينتشر مذهب من المذاهب ولا ثبت مبدأ من المبادئ إلا بالدعوة ولا هلكت أمة في الأرض إلا بعد أن أعرضت عن الدعوة أو قصر عقلاؤها في الأخذ على يدي سفهائها وما تداعت أركان ملة بعد قيامها ولا جرست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها إلا بطرق الدعوة فإذا أهملت الدعوة فشت الضلالة وشاعت الجهالة وخربت البلاد وهلك الحباد فإذا أهملت الدعوة فشت الضلالة وشاعة الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد ويقول ابن القيم فليس الناس قط إلى شيء أحوض منهم إلى معرفة ما جاء بي الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام لله والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك أنبت ليس للعالم صلاح إلا إذا عاد إلى دين الله الذي لا يقبل الله دينا سواه ليس العالم صلاح إلا إذا أقام في الأرض كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقيدة وتوحيد من سنن ومن هدي ولا سبيل إلى الرسول إلى السعادة والفوز الأكيد إلا بالعبور على هذا الجسد وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قومه فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان يعني اروح جلابيتي كده واتعرق ماكش عليه لبس تلب عشان يقول لهم الجيش قادم والامر جاد نذير عريان ازاي طب مين وبقول لهم اني انا النذير العريان انا شفت الجيش بعيني في بلادكم النجاة النجاة فأطاعتوا طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلكهم انطلقوا فرارا من العدو وكذبت طائفة فأصابهم الجيش مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واشتاحهم فذلك مثل من أطاع رسول الله مثل من أطاع عني من أطاع عني نجاة وربح وفاز بالجنة واتبع ما جنت به ومثل من عصاني وكذب بيه بما جئت بيه من الحق حلم ودخل النار عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما قضاعت ما حولها جعل الفراح وهذه الدواب التي في النار يقعن في النار وأنا أخذ بحجزكم عن النار وجعل يحكزهن يحكزهن ويغلبن فيتقحمن فيها فذلكم مثلي ومثلكم أن أأخذ بحبزكم عن النار هلموا عن النار هلموا عن النار باتباع ما جئت به من الله هلموا عن النار وأنتم تغلبونني وتقحمون في النار بمخالفتكم لأمر الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشعواتهم في نار آخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياه وقبضه على مواضع المنع منهم بالتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه وكلهما حرث على هلاك نفسه سائل كذلك لجهله والدعاة إلى الله عز وجل ورثة الأنبياء وحملة الأمانة من بعدهم فليكن كل واحد منهم بل كل واحد من هذه الأمة كالنزير العريان ينهض لإنقاذ الغرقاء كل واحد منا وكل واحد من هذه الأمة يجب أن يكون كالنزير العريان ينهض لانقاذ الغرطة وانجاء الهلكة ودلالة الناس على طريق النجاح ويأخذ بحجزهن جهدا ليزعجح نفسه وهو عما يوجب النار ويؤهل رضوان الله عز وجل ويومها ان شاء الله ستقدل بين عينيك في ارض المحشر في عرصات القيامة ويقول لك من اهتب جزاك الله عنا خير الجزاء أن كنت سببا في هدايتنا ونجاتنا وسعادتنا وفوزنا بالجنة وزحزحتنا عن النار ولهذا يجب أن يكون الدعاة قل الله همة دائمة وعزيمة قوية ودعوة دعوبة لا يكسلون ولا يفطرون فضلا عن أن ينطبعوا عن الدعوة ويتخلوا عنها إن مسألة دعوة كمثل البذرة الطيبة الحية الكريمة الحياة أينما غرست أثمرة مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرقها في السماء تؤكي أكلها كل حين بإذن ربها لكل جهد ثمرة عنوان لكل جهد ثمرة النوع تضيع النشاط في تبليغ الدعوة كانت نفحة من قلبي ومن تجربتي وحياتي على طريق الدعوة أنا بعتبرها نفحات كده نفحات على طريق الدعوة لكل جهد ثمرة أنا على يقين أن لكل جهد ثمرة ولكل دعوة أتباعا بصرف النظر عن كونها دعوة حق أم دعوة واضحة العلمانيون يبزرون الجهود من أجل نشر ضلالهم ويضحفون ويصمدون فتجد لهم أتباعاً وأشياعاً يعتنقون العلمانية بل ويباهون بها ويستنكفون أن ينتسبوا إلى التدير استكبروا عن التدير والملحدون يسعون لنشي أذكارهم ويمزلون الجهود من أجل إقامتها فتجد لجهود الملئدين سمع بل تجد من يتعصطر للشيوعية والإكهاد ويصبح من أخلص الدعاة لها وهكذا كل مزهر حتى ولو كان ضلالاً وكفراً وكل نهلة حتى ولو كانت عقيمةً جافةً معقدة متى وجدت رجالا وجهوداً أخذت حظها من أناس كانوا يعانون الفرع الفرع وكانت أسئدتهم هواء فلما لم يتقدم المسلمون ليملأوا هذا الفرع بالإسلام ويعمروا هذه القلوب بالإيمان تقدم غيرهم وغرفهم إلى الهاوية وإذا كان هذا هو الشأن مع الدعوات أينما كانت فما البال بدعوة الفطرة إذا كان كل دعوة لما بتجد جهود وتجد رجال بتجد حلطها وبيبالها أتباع فما البال بدعوة الفطرة فما البال بدعوة التوحيد التي لا يغناء الناس عنها وتشتد حاجتهم إليها أكثر من حاجتهم إلى النفس فبانقطاع النفس يموت الجسد وبالقطاع البذل الدعوة يموت القلب والروح ويقول العزاف المقيم فما البال بدعوة تستقى من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فما البال بدعوة تستمد من ذات الله صلى الله عليه الذي لا ينطق عن الهوى وكل ما نطق به وحي يوحى من عند الله عز وجل له دعوة الحق وقال سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد يوحى وقال رسول الله ما خرج من ثمي الا الحق وقالوا يا رسول انك تلعبنا قاد اني لا اقول الا حقا هذه دعوة تستحق الاهمال والضياع من امة جعل الله جعلها الله خير امة اضرجت للناس لاجياء اليست هذه الدعوة اولى ببذل الكهود واقدر ان لا ينام اهلها عنها خطيطا واعدادا ونشرا وبداغا وضضحية وجهادا. الله خير. ودعوة حق بالجهود? ام الهات المفرقين المزعومة? ودعوات الكفر والانحاج. ام من خلق السماوات والارض? وانزل لكم من السماء ماء. فانبت به حدائق ذات باهجة. ما كدنا للناس ان ينبتوا شجرها. او لان نشتغل بدلالة الناس أم الذين لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزة أولى بأن يعمل له ولمرضاته أم لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا آياتا ولا غفورا أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أقدر بالعبودية والدعوة إليه أمن لا يملك كشف الضر عنكم ولا تهويلا أمن يهدي الناس في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين إيدا رحمته أحق أن يطاع أمن أم الذي إن لم الله فلن تجد له وليا مرشدا أمن يبدأ الخضة ما يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أحق بالشكر والإنقياد أم المخلوق المرزوم الذي لا يملك لنفسه من الأمر أن فضلاً عن يملكه لغيره أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهتأ فما لكم كيف تحكمون ولكن مع ذلك تنكب كثير من الناس طريق الحق وحكموا وساء حكمهم وانتكسوا بإنسانيتهم وعبدوا المخلوق وفنوا في الجهاج من اجل الدعوة إلى الشرك والكفر ومن أجل الإفتاج في الأرض ودمار البشرية حتى قال بعضهم لبعض امشوا واصبروا على آلهتكم آلهتكم شرك كفر ضلال ومع ذلك يدعو بعضهم بعضا إلى أن يمشوا في الأرض ويسيحوا في الأرض ويسمعوا على الدعوة إلى آلهتهم المزعومة الضالة ألسنا أولى أن نمشي في الأرض وأن نبلغ دعوة الله ونحررها من كل سلطان مناور سلطان الله عز وجل وندعو الناس إلى دين الله وإلى توحيد الله هذا عتاب من الله عز وجل للمؤمنين التاركين للصبر على دينهم إن المشركين يدعو بعضهم بعضا إلى المضي في نشر الدعوة إلى الكفر والضلال والصبر والجلب والصمود في نشر الكفر والضلال حتى ينتصر كفرهم وينتصروا لآلهتهم أليس المسلمون أولى بذلك منهم أن يبعوا بعضهم بعضا إلى الانتصار للإله الحق الذي لا إله غير ولا رب سواه للإله الخالق المالك الرازق المدبر للأرض الذي لا إله غير ولا رب سواه وأن يصبروا وأن يصابروا من اجل الدعوه الى دينه والجهاد في سبيله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى وحتى يدخل من شاء الله ان يدخل في دين الاسلام اليس الجحود نعمه ليس من الجحود لنعمه الله اليست من الجهود لنعمه الله ان يختارنا الله عز وجل نحن المسلمون من بين خلق الذين لا يحصون لتبليغ رسالته ونشر دعوته ثم نقصر ونفرد ثم ليس من العجل أن يسلب الله عز وجل نعمته ممن لا يعرفها ولا يعرف فضلها ولا يشكر الله عليها ولا يؤدي ما عليه فيها يا معشر الدعاء اعلموا أن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة فأعب العبد بقاءها ودوامها فليشكر الله عليها الشكر البائق بها وإلا فليتوقع زوالها وشكر نعمة الإسلام أن نكتهد على إدخال الضراية فيه شكر نعمة الإسلام أن نكتهد لإدخال الناس في هذا الدين وإلا ما شكرنا الله على نعمة الإسلام ذلك بأن الله لم يقوم غير نعمة نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأن تسيم وقال سبحانا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أنثالكم وقال عز شأنه ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض من الحق إن يشأ يدهلكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم إنها نعمة عزمى والله لو يعلم العباد فضلها إن من أخلص لها وجد متعة هاتيها فضاعة الجرود ونفخ جاهدا في أكساد هذه الأمة الميتة وفي قلوبها المصفحة المريضة حتى تنبعث انبعاثا جديدا تعيش لله ولرسالتها التي خلقها الله لها وتؤدي الدور المنوط بها مقدرة إياه حق قدره وشاكرة لله حق شكره على اصدفائه وفضله السلف الصالح والدعوة السلف الصالح والدعوة شبعت دعوه انتو السنتين دول <تصفيق> والله شبعت دعوه ما شاء الله والله ما حد في العالم اقسم بالله ما حد في العالم عرف الدعوه اللي العالم فيه العالم فيه. والله بفضل الله كتبي احسن كتب في العالم في الدعوه في العالم ولف المكتبات واقرا في الدعوه لن تجد مثل كتبي في الدعوة. ودي مش هادة علماء كبار علماء كبار جيد في علم الدعوة أحد صلاح كتب الدكتور مدين تقرى فيها الدعوة تحس إن الدعوة فعلا علم الدعوة مش أي حاجة الدعوة علم زي ما التفسير لأصول والعلوم كعلم علوم القرآن وزي ما الحديث لأصول والعلوم كعلم علوم الحديث الدعوة لها علم ولها أصول ولها قنون وكل العلم دي أجنحة للداعية والرسول صلى الله عليه وسلم كان داعي كان داعي التفسير والحديث والفقه كل دي أجنحة للداعية يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً الله بإذنه وسراجاً منيراً والله الذي لا إله أيضاً السودان عايزين ياخدوا كتب في الدعوة يدرسوا في كل الجمعات عندهم ويبقية للإمارات والكويت والسعودية ولكن الخربانين من السياسيين هم العقب الخربانين, الخربانين من سياسيين الأمة هم العقب عايزين ياخدوا كتب يدرسوا في كل جامعات الأنم في كل جامعات الأمة وبعضهم عرض مبالغ كبير وابدى الاستعداد ولكن الخربانين من سياسيين العالم هم العقب هم العقب عن الله والله الشيخ صوار الزهب الرئيس البشير قال للدكتور برغم صالح كما معاه في امان عندنا استعداد ندي للدكتور بيدرش كتبه مليون ريال مليون جنيسه ده بحوالي عشرة مليون مصر وناخد كتب وندرسها في كل الجامعات نقررها على الأئمة والخطباء مدى الحياة نفضل نطبعها مدى الحياة وإحنا هندلوا دول مش حق هندملوا إكرام دول والله إذا حصل ولكن الخربانين من السياسيين المكرمين من السياسيين في مصر بالذات هم الذين يتفون عقبة في طريق هذا الصيب والله كنت بدرس كتب في الدعوة في السعودية والله كنت بتعقى والله كتب في عقبه والعياذ بالله ما تنفع بحاجة خالص تعبن جدا وغاية في الضعف ولا فادعه في السعودية كنت بدأ بسها وكان الكتب قدامه وكانوا هيخدوها وبعض المجرمين من المخابرات المصرية هم اللي وقفوا عقبه كانوا يخدعوه وكتب كنت هالدرس في السعودية هم اللي وقفوا عقبه بعض المخابرات المجرمين المصريين هم اللي قالوا لا